Bismillahirrahmanirrahim die ربك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم فكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم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 فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعله أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ودي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء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 ذَٰلِكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَتَغَوَّلُكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَنَفْسٍ مِنْهُ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مُلْكٰنِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لمن يشاء ويقدر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 كبر على مَا ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ شَبَقَتْ نُودِّكَ إِلَى آجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُب بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ فَلِذَلِكَ فَادْ وَاسْتَقِم كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ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 يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها وأعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف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 يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم جرت ظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات فهم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 أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشع الله يختم على قلبه ويمحو الله الباطل ويحفو الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وَهُوَ الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون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 وَهُوَ الذي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ الرَّحْمَةَ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدِ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعَذِّزِينَ فِي الأرض وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِفُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظَلَّ النَّاسُ وَاكِدًا عَلَى ظَهْرِهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقُهُم بِمَا كَسَبُوا وَيَعْقُبُهُمْ عَذَابٌ كَبِيرٌ وَيَعْدَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن محيص فمَا أُثيدُ مِن شَيْرٍ فَمَ تَ الحياتةِ السُنْيا وَمَا عِندَ الل يخَيون وَأَذَقالَاال الذيينَ آمنوا وَلَ رَبِّهِمْ يتَأذكَرون والَّذينَ يَجتَ لِبون كَبَ الإِثمِ والالْفَاحِش وَإِذا مَا غَضبُهُم يَغْصِرون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 إِنَّ شَأْنَنَا مِنَ الرَّحْمَةِ فَرِحِ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَقْنُكُ مَا يَشَاءُ يَهُبُّ لِمَن يَشَاءُ هَنَاتًا وَيَهُبُّ لِمَن يشاء كوك او يزوجهم ذكرا و اناثا واجعل من يشاء عقيما انه هو العليم القدير وما كان لبشر ان يكلمه الله الا احيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحى باذنه ما يشاء إنه علي حكيم وَكَذَلِكَ أرحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تجري ما الكتاب ولا الإيمان تقيم. شراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألها إلى الله تصير الأمور.